لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع العمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات القدوور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم نؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن اللَّهُ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ إِرْثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِلَّهِ إِرْثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 ضشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأمنار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبعيمان لهم البشراء يوم جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ضرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسعر له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يادونهم الم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله لا من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم للأبد فقس قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعلموا أن لا يحيي الأرض بعد موتنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وربوان وما الحياة الذين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 ولا في نصيب في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بكي لا تأثوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتول فإن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 وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وجعلها في قلوب الذين استبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتنعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم